الله أكبر لا إله إلا الله <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مسلمان خوشوست حمد سبحان سبحانه وتعالى داري تشتر لسلسفري قرآن سللتي بيغمبري بيشوى عليه الصلاة والسلام ناخد بجمارا دو شرط دو یک همین دا کوئی کردی نوا خوشوستان وابر یاربو لخدبه امرو من دا بردوان بین لسر اوبابتای کوا لتشوار خدبه رابر دو باس من که كهزرتی پیغمبر بو علیه الصلاة والسلام لشار مکه برو شار مدینو دا مزراندنی دولتی چې اسلامی بلامل بر اوه لمحفتایده روداوی زور روی دا بطایبتی لولات ای مولا شارکه ای مده حزدکم توز تن ساعت اگل جیان مانده برانبر او رو داوانات سنقسيه بكي خوش عرستان اوه ايما بيهنی ما, ما اللمح افتهيه لولاتي ايما واتد اگم بشتر شتی وابو نوعان ابوو ولاتي ايما كو ملغي ايما نگي اشتوتا ام پلیه اوا سوک مو سوق به هشت اشته چې ورما نه بو بم زهره ام ملتي او راستی او راستي کوا اوا د دینو خدا و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بکره امایل شوي سوري سال یې چې یې چې امثال د بې نیمم اول پیژ او لدواي او لشاركاني کوردستان باندې نیمم به هیڅ لیکدان نه وایې به هیڅ منډي بونې به هیڅ پروپاګاندا به هیڅ فارانه وې دجايتي خواهو بيغنبر عليه الصلاة والسلام واتي اي ما كو ملقي اي ما لقر خواهو بيغنبر عليه الصلاة والسلام هموطاً بينيطاً اويلو ناوبازار باتاري خوي اويلو تلفزيونو ستلايتكان باتاري خوي اويلو لرادیو رادیو کان بجوزگا کانی خوی او ای خلق بای جو راوتا و او دری زیران و برادر بای باز کردوا بجوزگا کانی خوی بینی من ام مجتمع او او کوم الگیا اسلام پستا صنع تعالیمی خواه گوله سبحانه و تعالی دوره صنع دی حضلی برالمایی بی نبي اخلاق الفساد وخرابيدا بجي اوي لشري سري سال دا دور بولا ائمه لا انا توقعي همك سجنبي او مجتمعا كوم القواه كباب باكيراني ائمه ام اسلامان عا بدجاني قرتبوا لسري درويش قالت ام درزي لسو كمي هموطان جتان لبوا زهريا چه عند قصة تان لايو هم ده مشاهد ورودو تان لايو مني جوكو ايوه هم ده كم بيستوو هم ده كم جوالبو لوانه هم تلفزيونه كان بي نيبي امن اخلاقي كرد بوا بيشتر مدين داري كرد بوا بيشتر او كردين او قومي كان قلها تلي پیغمبر عليه الصلاة والسلام لدوا او اخوائي قورا پوامي پیغمبر آياتي بو پیغمبرنان عليه الصلاة والسلام نو نري امن ردان. لو كردستانا شو خزمت پیغمبر عليه الصلاة والسلام زاباني آقاواني كردي شاهدماني حقه نو بوبا مسلمان أما دور لديني أم صحابة برئيزار زائخواي قوري لسنبي ملتي اماش بشرفة صحابي اجيها بيتم پیغمبر عليه الصلاة والسلام أما أم ملتني هاشا لو ملتا كلفي وكلفي مجهوي وكو ابن صلاحي سهرجوري ابن تيميه ابي حنيفه بن بني قري هنا اما امه النيه انا لمه لاش تو كلفي وكو صلاح الدين ايوبي رحمتي اخوي جوريا النسربي برحم هنا مشتما لم شودا دګلوي شر لګر خوای ګورا دګلوي رقس او ګوراني موشيقا دګلوي تفلل زبان هتاکو بياني دګلوي به اخلاق او فسادي دګلوي از يداني خرج دګلوي بفي روداني پاره او ثروت او سامان امن لتا دګلمانا دګل خالي تروتو تر بيستو ما آلو شو دا ناناو بارك لاناو حديقا كان لو شو نانو ليكو ابوناو لوهو لا نيكو خلقتي دا آهنجي جيرا تن افرد فسادك راو نكر اوه نكر اوه شرم لكين لسا من بري في غمبر عليه الصلاة والسلام هنديق سبكين تن منالو كر فسادك راو تعروسك راو تعدا لك الدواء اما ملتي ايما اما ناو شاري ايما كمزادمه لسردكا بصلاة حزب علمانيكان وحكومت دلان ايما مسلمان ملائي وصيطان فيا ايما اتباكوا باقير من مسلمان و شاديدا دين بطلشو بخانكا بلان قوانا چندر ايها قوانا اقلاقوا اذا بيكا اسلام فريكا دبون بابو با فناني اوالا سرعن با دينيو ام فساديو با اخلاقي جندليبون باجعوهمو با اخلاقيا دار روخاني كامل لتتوشبوا لسر ايها بوي كان الو بونایه که خوی هم پیدلان بونای سری سالی زاینی مرایه چې اشد دوراو لگر قشه قشه که اهلی زهنمه خدا بم پارزی قشه تمثیلی دیان و گاور نجر صلیب او صلیبی که زیادر لپیان ست نسراني لجر آلائي دا شريان لغير مسلمانان كد خاتي مسلمان يوم في داجير كد سدعاء و هزارعاء و نوانا بمليان مسلمان كجرابي تعباي لأكرابي ظلمي لأكرابي همو اللجر أو آلائي كواه ام صليبا داندرا وماموستاوزا لا يصليب لنا وكنيسا فوزي اقلاق روشتها بماموستاناتي بوشوهنا توزه دینباری ها بی توزه ثقافت روشنبیری اسلامی ها بی لاشو این اوادانان شیطن باقوامن الریش سمیلی تاکر دوه گوه اماع تنثیل اسلام دا کاره لگر کابرای چی قشا دلی پرل حق دو بخزو چین بنامبر اسلام بنامبر قرآن برامر بيشوائي إسلام محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام لقل دادان اشي جعلها مو يشيب تره خوش ويستعلم امان ما اوتوا ديانو جو بشرينة بل بشر الخوات درستي قردونا برام آقاد داريان كافرن كافر اشخواي قولا لقرآن دارو واسفيدك لحيوان واجن كم ترى لبره وي بار باخوانا هنا بحدانيه رب العالمين رازينينا شريكه ها وبش هاون بوخاي جوره سبحانه وتعالى كاته مسلمان لجر نصرانيه كذورا وبهتانا مسلماني اورو ملا كامبيان دل زور اي بما مصابل مسيحي مسيحيين مسيحي يعني او كان ساناي و سر دينك كي... اي سلام اخويا غوريلا سربي ياكا بو اويه نسبتا الى المسيح سلام اخويا غوريلا سربي تو خو اوانا لسر دين المسيح سلام اخويا مسيح كي قتيتي من قرى خدامه مسيح کې ورته دي خو څه پاتې دي ځور ناشرینە څنګه ارغو غوتو ځماني خو تام و ام کلمې مسیحي بوديان بکر مهلن بله نصارا خو له قران و ادا فرمیتن خو دا واده فرمي تم اشای قران بکله سورتي الفاتحه سورتي اذا جاء اقول اعوذوا برب الناس هل هموه تماشا بكا بزان الله شوان اخواه ام دين نائي هذا فرمي نصراني نصراني النصارى كانت يا مسلمان اذا لگر ام كافران ازول كوديان دابني شبه مبشتي قياندني دين اخواه قيره بو لگر هرية چهتيا بي کبرایت چې تر بی نه زامبی نه فهمي خویندوار بی مسقب زنا نه بی فاته زایزه او پیغمبر علیه الصلاه والسلام هر واي کر دوا دعوه بنګلازی اسلام څخه ما ده دوا کله کله نثار دارشتي یکم خال پیشته بیورجنې تو باسمکی اوه یکه خوي گورتا کو تنیاه نکدا بني شی بسر شوری برزیلی بر هر اصلا جائز نیو بم دې دینه بم کافره بم پسوخه بم اجل بلی ما موست ما وست چی ما مستو شي کنه مسلمانان به کار دتم يا اوې کوا ثقافته او شمبيره خونداوی هيا يا بوې چه کزياتر به کار دته او ما مسته اينين کای جائزه ام الفاظانیک لګن سارو جولک بابا نشن سواله قلت لك همام زهره وابو مسلمان بكاربيني وابو كافرشو بكاربيني پیغمبر علیه الصلاة والسلام وای نکردوه وای نکردو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دورو همتی ده قد ام تأییده اکردو کشتوانی لده قد قشا عجل ده يقود مسلمان زلام ده کز الخیم مجم ده يقود بلو من لگوانا قلتو ما تخواهم ما موسا رود رجب يا ريو والله أم اسلام بإسلام ومسلمان دكي؟ آياتي شبو بهاني توا قوى أمام آياتي أوى دليلي أمامك إسلام مسلمان رياء قدرا وحوار وقفتقو لك غير مسلمان بكان لك النسارة جولكا مع الأسف واجنية أم آياتي دهن وزورش تانجينيب وهموما وساكانيش لخببوا أرجو لكوديا لا يرازبا يا القلجو يكاني ذلكوديا لا يرازبا همو أم آيات دهن نوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوائم بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إلى آخر الآية تخوى أم آية أعواذا إذا لم ترغب ذلك الهوار وقفت قوبك أو إذا أصبح شركه أو بشي فإذا كذلك سبحانه وتعالى أم آيات كي آواء عواندة زحمة جنية بلا موكوبة بغالة زولكو ديان جاء اللي بودة جرنية لأنه عواندة زحمة ديان معنى آياتك قل الكتاب خواد فرمي أي محمد صلى الله على محمد بأهل كتاب زولكو ديان بلية فحالوا ورن ورن بس باو چی ورن؟ اخر باو چی هر بو اولان دابنشن و تنازول بکنی؟ لجر سنیب دابنشن مدحیه بکنی؟ و شانه زیاد بکنی؟ بابا، بابا او روشنبیر و ماموستا و زانا و حزبانای یا عقلیتی انوای خالی هاو بشت لنوان اسلام و جولک و دیانا و والله درو دکنوانی هیچ خالی هاو بشت منی خالی هاو بشتی اما خالي هو بشمان لقرؤ دينو او انجيلو التوراته يكبو عيسى مشاهدها نبلق الامجنان انا وجلكان استاكا شريك الكتاب تعالوا ورنبوتي الى كلمه سواء بيننا وبينكم خذا فرمي اي محمد صلى الله عليه محمد بيامبلوا اهل الكتاب ورن اخربوتي بين بو أمسشته. يguntمُ إلى كل بيننا والإباء بيننا bracelet سواءنا كل ما يسمىjar لدينا هو ي tambاقر ص يعني المع Lingma يعني إلى كل ما ت repeated المسلمين من الله ألا نعبود الا الله غير السبري ي widericiency أسأل أيضا نسمйه لديه إذا أمواب كل ما ي thyroid من رجل يدخل نفس هكذا أحد عضائر و, و أحدون �شاء ثلاث العبادات وكيننا ولا نشرك به شيئا شاركوا هذا شي بو خا بيداناكين اي ما شاركوا هذا شي بو بيداناكين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وما انشركوا بشي بو المسيح ابن الله يدولاكش وقالت اليهود عزير ابن الله ثلاثه خالصهم ولا يتخذ بعضنا اربابا من دون الله تسمانش يشي مكن بقوده بجوي كنجرا علي بك فرمو وابكي او انجو هناك عليه صلاه والسلام عدي رحاتهم يشانك نصارى هذا لا دانيس في غمر عليه صلاه صلتمش الصليبك فرموي اي وجه لك وديان اهل الكتاب خشوا مع مزانكات قرطبه ذيان فريست كبروتي اي پیغمبري خوا علي سلام هيسا محمد صلى الله عليه وسلم وني ايماج قشوم ما مكان ما نكردون بخوا نا فريستين بجو ما كن عليه صلاة وسلام فرمي حرامته بحرام لكن حرمته بحلال لكن گوتي براي پیغمبر عليه صلاة وسلام فرمي تواتك دته بخوا ل دور روايته فرمي چي فتلك عبوديتكم اياهم اما عبادتها لا روايات تدد هذا فتل تلك ربوبيتكم اياهم اوت امش قد بقواب برودجار ايش بجويدكي جيرالي دكي ذاولش جي روج مياه حلال حرام لك حرامك حلالنا كان ما مساك دانيش بس اسلام بوكر بس يبقى أولاً يقول بابا أنت أمسل يبقى للأملة فأخمبر عليه الصلاة والسلام ما فرمي؟ بس يبقى خالي يقول أما من الله قال لي دابريشون بلن تلسل شرشي كافري بلن بابا عيسى كرو إخوانيا سلام إخوائي قوري لسابي أما دا روخاينة خوش ويستغل أما همو خود مرادة لهم روخاينة ماموستاکانو گورکانو چافساغو پیشوکان ما روخاون روخاون چی جولکو دیاللو شری روشلات و روش آه دنیا باسی بکن امری پیادر بکن ماموستا یکن قذره زیبه جیده کن موزلو برنامه چی بو چی بو موزلو برنامه اما قشه دین خوی گوت اما با ماموستاش تنظوری بکن نازم خازانجی با مسلمانان چی بو حزه کم یو چې او برنامه م ته غل په أنا کازاندی وو براسي شته چې جواب وو براسي ما مساج فاعل اسلام کله چې دفاعی اسلام کله څک سي چې کله که قرصتی فرقې وو دی ووتو ایج ما مسا دی ووتو ایج ما مسا اويس څوک خو د قانون توراتو انجیل ما حقی ووت ما مسا چې خلک بیان کړ خلک مې زاني بينا امه نه مې زانيبي ما زاني مسا دا اما داروخانه اما داروخان و نسلمان توشی بوا پیش هماریش دار ایمام ساکن یاد توشاقه کن یاد ای امنی ها امنی پیش نزان و نفهم کن توشی او داروخانه بو نه موید پیش نستادیو تعلی نه بو کابلا داری بخور ریشی چی دیش داری پیغمبر علیه صلات و لا يرد إعلاني دعوة كيبكا بخلت رابقين والعياد بالله أي أمر ريش دار نبو ريش دريش نبو سيواتي بيه نبو ويقول كيف يا ميو ويقول أمر رئيسي حزبي مدخلي لكيبستان أي هرأيش نبو دي قد دبي دي أقر ديهاد بكين بتينا لا أبو الزهل حتى أمير كرمان هذا حاكمي ولاد كافري مطلق الدرس والإسلام بسيبو لابران كاك الزحمد النبي أبو جهل ابليس هاتين لايتو رمى في بشم زهاد يبقى العظمى لزهاد زى الشيطان إبليس و أبو زهل هين ديانقوب كاك الزهاد لاي هالخور ديستان الزهاد دي باشترين زهاد دكي هذي هو عليه الصلاة والسلام نهيرا اعلاني دعوة بكه هوا باشترين زهادتو دكي او الزهاد منه الزهاد منذ دالك الزهاد محمد عليه الصلا آخر اختراعاتي أم مجرمات آخر اختراعاتي ترونها فيسبوك تما شابقا بزع من تشي قتوها أما مسلمان مان أهل سنة وجماعات لأنبار رمادي لتكري صلاح الدين لاموصل لينواء لكاركوكو لدياله ولو شوينانيتل بغا هل شويني أهل سنة وجماعي ليبي برايانبار أمر جمال رافزة كافر مرتدين دور الإسلام هل ساينواء اقل اضعف اللي ايمانه عنديه شونو او زادا ماما ساكان اقسايا انبودا كان بابا ظلم قبول با كان استام قبول ما كان تعدار افرتا كان عن ذكرتن افرتا كان عن اغتصاب ذكرن هتك ذكره اعلى وزري مدهورته هيت اخوة انا انا براو خشي ايمانه اخر اقتراعاتي رئيسي حزب المدخلية لكردستان فتواه داوة دلو داوة للا ينجراني خوما المدخلية كاني ايوداكم بزداري لوخو پښندانه نه کړي بو بو اې د پېمن بلې با چی له با نه والله بابا ام خو پښندانه له اسلام ځانې له الله جوړه کو ديانه انامه نا. تشبه نه نه فکر ګرم بابا سګر استه څک دی برابر ځانې راب وسی نه نا وزناله ای بو ډاکټر جان لبر بل څه بزدارين نه کین د او بزدارين مکم چون چې اوله هر سنه و برابر مالشي رفيزي خوارج والعياذ بالله خوارج دل خوارج جایز نه یار مکه دې له قال یان د شي امر رفيزه او بدین هل مستیتو بز ما څنګه ظلم د کابل اسلام بوګله ملکان او داعي کم پښښم چې نه او انشاء او چالای جولکو دیان لیان داوا بو مسلمانان یکم دار ملاکانو دا اعیقان کرتونا نایی بو، بزانا چند هلی تردوها، چند گناح و طاوان و جریمی دای کام کابرایا یکم خوهر اهلی فتوانیا، امسی فتوانا دا بو ام امتا امتای چی گورا و قرآن، اهلی سنو و جماعا امام و مجاہید و عالم ربانی تدای جنابی فتوانا بو بداتا لگه واسه رسول دانشته وحفتانه دانشته لگه لگه؟ امید جريمه دوان مسلمانی موحیدی خواناسی اهلی سنوزا ما عاده که بخوارید اخی خوارید مصطلحه پیغمبر علیه السلام و اسلام بوکر که شوان بکاریح حکومیان گران و قرص سوک او انده سوکنیه قرص سوکرانه زوربه زنائی نشانه زوربه هنده اشی زنائی گورش لو اميه فتوى بده علامه الدين درچونا ام فتوا څول ده د اهلي سن او جماعه موحد دي کیو خوارق نو سهامیني ان جريمه ګوري اوا مالکی رفيزي به دین شیعه مرتک هګراوله اسلام کفر به اسلام ونیه هاي فری به اسلام ونیه اما حکم اسلام بزانه در باره رفيزا بروتما شايفته وكان ابن تيميه مك شيخ الاسلام رحمته اخويا جوري للسلبي بروتما شايفته وكان امام احمد بك رحمته اخويا جوري للسلبي بروتما شايفته وكان محمد بك عبد الوهابك هي السلفين اللي دوار اندروي ده في زدرين رفيزه كردو بامير المؤمنين دروي امره ناب برامبري بجوليتوا دكتور امس شكارخ خلشي بتاسي. بالله لشيري صفري بكي. كمن لا جواب التشه قسم بالله لا شوري تبو يستحق هوا كبتراشي سفري بكاي امكم من الزيبانه هيلا في جدر ولا بتويني يا شيخ شباب اسكو بخيبو خبص حمالي بكاي صد بوغازي وقالوا ثيانه قالوا قالوا ثيانه لو فتوا انا دكتور انا دكه بنو الاسلام بخوا قالوا ثيانه قالوا ثيانه وقالوا كان رسكيت حلالي شو بدك دك تي بس اوزك حلاله لخالد بوديري بس صار شو اللي رفيو الدايك شو كد رفيو دبا لاخواه بتنسي لاخواه بتنسي اي تولدي نثين جو بودي لك بجاين علي دلي توخو صادق تي توخو او صدقه لاقاهلي السنه وجماعه علمان سنبدي كره رحمه اخويا قولها الصدقه يبوكسي ام بوخذ شي أهل السنة والجماعة نالاً الكافر لا ينعكد له الولاية يعني يكي كافر بأصلاً نائب بتأمير المسلمان ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيلاً ونالاً أي بابا خلتنا له أي تخواته شعور روج باس رافيزة مان بودكي خبرها في زي باوكا رافيزة سنبو بولي عبر المسلمان وأهل السنة والجماعة سنة كردية بو قول السلب لسن رافيزة نقلناكي سينا سيدالين بودا يان ا مهندس بفضامه امس سياساتك باني كدو هوا لقل مقصيده كاين الفقير وفقارته نزال لفامه نحن دوار مسلماني اعتيادك سي لقل حكام وقوانو دسر داران جانب برادركم خسيش تريا لقل داكي بو اينكوا بابله اسلام دبرت مشا قول السلف بك درن غيريك مسلمامش بو, بو بحاكم وامير مسلمان بو بخليفه بلان باشا ان قُنَاهِ كَبْ ظُلْمِ لَكَرْتُوِي كَالتَّعْدَالِيَ كَذَا الْمُسُلْمَانَوْا تَوَيْسَ اللَّهَي بَبَنْ يَنْعَزِلُوا بِالْفِسْخِ وَالْجُورِ يعني بس باب فاسخاتي بس علماتي لها داتي بس أما إيماني شاً لأيماني لأ تي بابا إيماني تي أي ما لكي شو رجنالة لعنة إخوال عائشة بداتاً رضا إخوالي إخوالي لا اي مالي تيو امسالي او مرزع كشي السستاني ملعون شورج نالا لعنة لابو بكر عمري بدافن اي لسال ابو بكر عمري تنكس يا شهيد كرخيني يا الريف لنا او بغدار اي ابو الاتايا ساكس دو صدمت دولة بغدار اهلي سلوزوا معنا واناونا مثلني اجي ليبكن ولاغي تيك المقندا صدري ملعون وبابي ملعون تخوى تخوى واعكيدة دريها المسل يا دجي اواء حقوابو من كتما هذا لي دليل بابا مظاهرات سنية تساقدس لي من برامباريان رابا برامبا سهريان دادا من وازانم ايهاب فتوى ذادي نظري فتوى ذادي ها ابو وندس اضعف لي ما المسلمان رخايا امد رخايا لابيش اموانج اما داعيكان اما عالمكان اما لك قشدادا نشي اواشت الله سرع في زدرة دابرو. اگر به دابرو ان استاخه لو حفتت چيب وبلاط سيانغ وتي چانت ويا چوینه مو چه نو ابو چه دكن قسم بالله العظيم مش كت تقدر شي مش كت تقدر شي نازاني تو مسلماني يا اوان اواندا نيا اثر لري د شو وطن بريشو بس يوا کو ببنو بنازانو شي بان الحمد لله دشت پیدا کم خلق کج برو شدابن تحريز خلق بد کا خلق با ل رجل دشي او لیر از ندجی مالیچی هر بستن، مالیچی رفیزیه، بیدینه، بابا خود در سوری عراق در سوری اسلامینیا نیه، حتی حاکم یک بایدی پیدر او بیداده او بی، او نسل اتا امالوی هبیتن، در سوری چی کفری شرچی، در او نا بی کسی کسی بکردنشی اسلامی، جوانا، هنو دوائی دي او خالی دیدن، نا بی کسی کشنی بکردنشی دیموکراسی، ايوا <تصفيق> كما ديت سي شورا دابن الابليس غاز وكان ابو جهل غاز وكان عتبي غاز وكان الشيب غاز وكان فلان غاز وكان تجيشي بوشيش غاز وكان اوبرلاش غاز وكان شارونيش اه اه اه اقل من اول جهازانات صريحه بتقصفك تايبقات بلان بابو تومان بني يكا كتب الاسلاميش ناري بالديمقراطيه في ناري خوي دي غيبيك خوي دي غني يقاخصنا برنامو لم نستو رجبك والله راضبا لهمو لهمو دولة الإسلامية خلق برابر حكامي مسلماناً هل بستوى؟ بنا الإسلام الإسلامي ما هو مسلماني الإسلام؟ يا أمبرية جاء قرحال من آراب وأوقي أخلاقي فشادي وطعبتي قندري العقيدة بنيمان إستانتزاري عوبك أخوائي قولتو شعزاب الزيات الماموكا تونش أخوائي قولتو قاعدة قيدانا من يعمل سوءاً یوز زبیه. هر یا چه خراپه بکه ززای خراپه که ورده بکه. ززای خراپه که ورده بکه. اما قاعده یا. خواهی گو را اگه در منده که تو ها رمه پیش شندلو اوی بترسیم. تو ملو بابا من کرای خون گر تو بانه ای با. بخواه گوه باید نکلا وقا. خون شده با دین شده با اخلاک شده با کیم شده با. ای زورانی شده. ای واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه خالد فاهمين لفتنه بترسل فانهاء عن الظلم ده كان الاوان الناكر يتوقع اخوي غور عذاب السوداينات شي ده قلتو خل تشترش اواني في رازبونا اواني اندس كانه سنجي دا اواني لعام دبونا اواني ان لحياتي خوان دمشاي من سواليا سولهر ما في المصوتاري بدينين ذكر الاسر كو خواهد اولا ما تفسيري اگه دار ما انده كاتوا و پند ور بگري نمونة ما لدي نتوا و ضرب الله مثلا خريتا كانت آمينة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان خواهد اولا نمونة آودانية گندة لادة شارك ما بوده انتوا كانت آمينة مطمئنة أخوة أماني أميني في مخشيب يأتيها رزقها من كل مكان رزق الرزاة الزارة هذه المشكلة أنه فكفرت بأنعم الله ولكنهم كافرون هذا ما يحدث عن كافر مبارئ يقول له لا يحدث عن سببه بيتن. فأذاقه الله لإزباس الجوع والقوف بما كانوا يصنعون أخوة أوردتو شيهات الدرد كردن كيف نعمتي فيه بخشيبون لباتي أمينيكي ترسي لوناردن ترسي لوناردن ترسي لوناردن نايري لشوني ذا ساري الرابق ريتن ده ترسيه اگر لقراضي نبي يقحرسي لنبي ده ترسيه نايري تن مالو منالو كسوكاري تسليمي يشيبك أمين بيتن ده ترسيه الجوع والخوف برسيشي كدن زاهر يشه ملته ريخ واغور سبحانه وتعالى لابده خواتو شه ادو دردك برشتي غرانيم ابوني هزارين داري لجل خوف ترس امتي ما ساك ملتي وما تو شه ادو درد بدايتي شي اما بدايه نهايتها اما سرتايك وتاييه لا استار اعابين بدو وروش شون بيتاني عبدالله كري مسعود رضا ورحمته إخوائي قواري للسربي باسي وزعي أمام بوذكات بابزانين من كذا لما لو دعيوا إليها توب زاين وايا خقسي من أقل سندين بيك سكنا أخوى بابزانين وايا أما كابراء كالصحابين في غنبربو عليه الصلاة والسلام ناوي عبدالله كري مسعود رضا إخوائي قواري للسربي تن. دا فرمی حال چون څنګه به کتکه فتنه ګبالي چې شابه سرتا نه دای پوشن او ان دا د مهنته ولناو تاندا هتا بچوک تی دا غور د بیو ګورشتي د پیر دی سبحان الله له م بلا مصیبت استو سر منده حتیه تو خووانیا تو انسان به ورسري رش بهانی سرو وکړي مكان سر سپیدو تان او ان د بلا زور و فيغامر عليه الصلاة والسلام نفرميه كاقطع الليل المظلم وكو شوزنج الشوائع وانده فتنة مسأمتي ده هاتيا ده ده فرميتن ام صحابه بريزا فتنة كاواه او انده بقوته بوازا او انده ماخواشا او انده لنعوده انده ده مينيته وما وكي تسنده بتشوك قوره ده بي وقوره شبير ده بي تنتيجه فاش يعني بضعها كانت سنة لباتي سنة خلق رولة بضعها كاتن وكو إستاكا لنا أمتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام والياتها. بضعها دا سنة دادان دريتن ووقعوا حسابي بودا كريت أقار روجي للروجان أمكسي أم صحابيه هانجي ليرا بقرن واقعي إمبزان وين ينا دفرمي أقار روجي للروجان يتك او فتنه او بدع دا ده روانه بو یعنی کبره به اصلاح بقا تاک سازي بقا امخره فلابات بلهم ام به برنامه خوي ګوره ها تاک سازي به قران سنت نه به عقلي بوګني انسان به قران او سنتي پیغمبر عليه صلوات و سلام د فرمی اگر روزي او روزانه چوا پیدا بو خلشي دلين اوشته چي خرابي کردو دين کي ګوري استا ځاړه جماله د بيتن كل شيء من إصلاح و من إسلام و سنة ولأنا دينة كنوية؟ هناو زهاولاني يعني صحابكين رضا يا إخوان لعبدالله مبارسي رضا يا إخواني قولنا سربي اوه كيف تبير؟ يعني لك زمان عمرو دادا؟ بعد ذلك النشانة من ببعض دكا فرموه المنبار كم تبير؟ بلأ استعاد المنبار كم؟ المنبار ها؟ لنه باقي فدران لهاولير باقي فدران لهاولير 25 پینز ملیار دینار دزراوه دي بگره بس رمان جمانگونیوه با پولیس و با آسائش و با تاوان و زریم و مکافحه لدویبونا ایسا سبحان الله امین صندوق اویل سر پارکده اندراوه لګل مرگ و لگل برای و لگل نازان امچی ام باندزی هلساوه امین دار نامیم اما ام اندارا ام ملتا ام اكردو با ام اندارا ام فارا ام قاسا ام سنة تسامانا لدست داناوه او دزيوهتي بشتو پیز مليار دينار شو الاخار دي كردستانش فندقو زوي و خانو اقاراتي پیکریوا دوان با فرمي زانا كم دبيت بله مبس زانا ربانية اما زاناش كم دبيت يعني هرية چه توجه چه خيقته زاني دبي بزانا کبو بزانا فتوا دده که فتوی دا غلط دا کاه غلط دا کاه امه برو قوم راي وسر دروات سهمن نشانه د فرمي درس يعني علوم شرعيه درس درس بوخوانه يعني بو ديني ما بس تريانه سبحان الله اميلها مره سر لواني له مو نذق تربيه ايس بينن ام خلقا لمس وكانو لم كاني ثرو لشونه كاني ثرو لمدرسو لمعاهد الجامعات خلق دين دخوني ونبي بروني خويني بلان بو خوني خويني خوي باش تيتر بجمعات بو حسب بوكم راك يا خويا بو برادراني بو ما بو شي حكاي لو يفكريه بلاك تا اما حزمي ما تكليش باش ياكلون تنعبو بلاك نوي او ربي عادمت قليلا يندر ديبا فاروبا دولار ديبا رب اللهي بخانوها اقر بو خوابي واللهي او اي لقال خوابي خواه سري ديخي ملا كميشين اخواي قورا كم من فئتين قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللهما عصابرين بلهم لقال خوابي لقال خوابي بو خوابي نيزد بو خوابي نيزد برسك النوي على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم لقدای پرودگار د پروینه دالین عرب خدایا لو خاطر ګورو عظمتي خود لو خاطر رحمتي خود برحمتي خود حساب ما له قلوب کي بعفو خود عفو ما مکي ديني مان ما سلامت مکي له مصيبتي دين او دنيا او قيامات روزگار ما مكي. يا ارحم الراحمین لمردوكان ما خوښ بي شفاء بونه خوښه کان ما بنيري خدایا اوک سينه خوښه دعوي دعاي لکردينه يا, يا ارحم الراحمین لسمین بری پیغمبر علیہ الصلات والسلام لپ دارین او لنا او مزګو ته مالکوا لوکا ته پیروزکه پیغمبر علیہ الصلات والسلام ده فرمی روز جمعه ساعت ته چې دا مسلمان ایماندار هر دعایې بک خوای ګورو چې راځي دا قبولې ما خوښ خداي جورا جراو اسيري مسلممان آزاد بكين يا ارحم الرحيم عفوا بامكاي قالوا لي عرفت طال ما بيني يا ارحم الرحيم لا روشقيامه ما بيخي عليه صلاه وسلام يا ارحم الرحيم باراني رحمت مالوباراني صالحي ببركته فيته خوشي عليه الصلاه والسلام بريري يا لما خوش خداي جورا لو كسان ما قال الروجي قيامت لنا وبحثت لزير الا لا اله الا الله لخدمته پیغمبر ويا راني بديدني تو شادبين خا لديدني خد بيباش مملك القيامه يا ارحم الرحيم لديدني خد بيباش مملك خد عليه الصلاه والسلام بيباش مملك خد لديدني بياسكار صدقون شهداء بيباش مامكا يا أرحم الرحيم غيرت من فيبدا دين كيتو شون فيغنبر عليه الصلاة والسلام بقلت, رابقين أو بقلت رابقينين خداي قيرا غيرت من فيبدا أم دعوية فيغنبري عليه الصلاة والسلام بقلت رابقينين إن في ذلك الذكرى لما كان له قلب او ألقى السمعة وهو شهيد وفي الآخرة حسنة وفي العذاب النار الحمد لله ثم الحمد لله ما توفيق والعقصام ولا ثقة إلا بالله عليه التوكلت وإليه أنيب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى اله ابراهيم وبارك على محمد وعلى اله محمد كما باركت على ابراهيم وعلى اله ابراهيم انك حميد مجيد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 برنامية مخططة داندرا وبود جاكتين كرنية إسلام ومسلمان او مبدأي كبيغمبر عليه الصلاة والسلام شريعيتي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام بخلصي هناوه لايسيتي يعني علمانيات بوما نايد ذاك دين لدولة دين لبازار دين لدنوي مذكوت ذاكي توا اما ه تراده ايشي بوده کړې بلم لوی خطر تر کله کوردستان ايشي بوده کړې تم شته چی تر برنامه چی تر چون چې اوا توځګران او قرصه اوا با آسانی هرڅه د خطوات فناغيان پر ريوه بلم لوی نه اوند د اسانه مبوشي بس امه ملت مسلمانان مشت پندري بلم لوی خطر تر برنامه چی تر نو صلاحته زراعت پیدا نه سکولاری زایسون یعنی پرورده کردنی که ملگا لسرچن به هایک روشتک که نه دینیه نا, نا اسلامیه اما خطر تره لویتر اما دسلاتش پیه هل دستی خزمش پیه هل دستی سیاسیکارش پیه هل دستن بناو روشنبیر و نسر و روناکبیری دورایش پیه هل دستن لحلوکاتیش دا وهو كان إعلام راقية عن ذنبه وهروها سيستمه برنامج كان يبرورده في هذا السنب هل تساكيه إسلامه قرآنه سنةه لماذا خلطي الدربه نعم هل يعني ريز لكودنا بها نو ماذا مسلمان استعمل برنامجه لتطبيق ذكره لهم أوروبا و أمريكا بقريه خرچې سره وناکله سره ایصال چیز سره ایصال چی روزه که اصليه خلګ له مال خو دانه نشیتن زه هر چوبونو اچو بخوم بونه بونه مې مشکل نه یا بس اغه نی له مابوذل مخې له مسلمانان بل بينن صرف په کمپوج له کوډیان لهې دنیا نیه نه له کافرانه له له جولاکوډیان له اوروبا او امریکا له له مځغوتي مسلمانان قائدکه حاكمه که بجيلا ناو مزقو تيداو بنيشتن لهزراتي پيغمبر عليه الصلاة والسلام اما النبوة اما ما سنكال ما نسن ناو كان استدادا نشتا عوار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزار باسدكين لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع پيغمبر عليه الصلاة والسلام دفر من روجه داده بجول الدولكوديانا كان دكوان بز ببز بال بال بال ځه صحابه راځي خوایې لی فرميئان مقصد د ولکو دیانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ای فرموي اي ای څه لو ان زه اتر څه یا ای صحاب پس په دې دیانه آله سرې سان به تایبتی پیغمبر علیه الصلاه والسلام د فرمي حتی ویلې ناو سن کونی بزن مشک ایوس خو ته د وخت بینی من امتي مش چون نه او کنه بزن مشک دیتی ته کو خلک خو ته د وخت فضر راکویتن او به دین فسادیه امیه اصطاها همو لیر حوض دن وچو باسم که امفر ورده ام امتا بکن لسر اوه اوه دجی دین بوستیتن جا اگر میشی هیچی چاکتن ما خراپکان ورده گریتن وکو اصطاها اصال اله هنده کن مال هی والله لنا امیلت باب و باپیر همو مسلمان بونا همو زانا بونا همو خزمت دینه اکردیا چاکان لگر خلچه اکردیا دو خان قناغونه خلق څو طلام وو اسلام اسلام نه لوي او هرشي وای هه نزان قرانця قران چې مالونه بي خوينه تا نزان حديثця و چې دغه قران او حديث ما مصاله تلږه سيدکه یې کسبه مشاو چې د ګورتن اما زوره کله زوره اما سبب اما اوکل ورده کواجله کودان بو ایمان هنا خوششتن سهل کر عبد الله رضی الله خو سر ویتل له فرمایش دا نصيحت ماند کباب زانی مباڅي چا دوین امه نه خوش دي ته نه خوش مې د څه بوله دکټر دکټر علاج به دا د دې بجوي کوي د مباڅي له سودلي قران او ثم د پیغمبر علي سلام الله عليه وسلم بې اچي ما په دې راځم هم برابر زه څه چي ځواني هه باسې ده کین د فرمين علیکم بالاثری والسنه د فرمين له دو ربازو سنت کي پیغمبر برون عليه صلوات و ستشرين نذاتا خواه وعد داوة خواه وعد داوة أو إذا كنت ترسل ريباك كيف يغنبر عليه الصلاة والسلام نذاتي دابين دالا فرمي ريباك كيف يغنبر بقري عليه الصلاة والسلام, دا دا عليه الصلاة والسلام. فإن فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان لو إذا زمانك بيتا تيبي إذا ذكر الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله روژه د عدد د ترسيم روژه د نتن اگر پیاو دایې مسلمانې خو ناسه وسی پیغمبر کر علي السلام فرموي روشتي او رباذكي اوشن کتو او من لد او بمن مك مخالفهم كان خلق سيدك كا ذموه ذميدكن ونفروا انه يعني وزكن عالموازي نبي دلم متن لا او او ما مستعای خطبه درېزه او ما مستعای نازای او ما مستعای روزه قتچ وا ناکه استفاده به نسم اسلام موږ ته برولای چدېکا بعد د 10 دقه خطبه خلاصې د 9 دک آیات او حدیث تاو کوتای په دسم من دراچ کوم من مو مثلا او وتبرؤ منه خو له بری دکن اسه امته ما خو له امه بری کندوا بعد صلات او بحجو به موي بابا وڅل زایته او ما چې د کتن ما اما او ما چې د کاته او مله مو د زایته لو مله زاینه وایا ای اگر وهابو کاری په نا کوي بوکاری په نا کوي بوکاری په نا کوي بوکاری کابرا غوتې چې مله امامستا غوتې چه خود به خوشا ما مستفلان غوتې والله امر د تعلم او چې ما مستفلاري د ځانم د ځای له نه ځانې د قران او سنت لمې زیر الکترې لمې دزانم، ځانم امي زه دارم او خصه د امصاب وکم من به له مو دوه انده دا ايبونه امام مسو تولاده ترسي د ترسي امي زه دارم د ترسي اگر نه ما حق ضاي حق کده ځان قران او سنت کده ځان بس که ترسي معنا وه بخلطه را نګران دا دو فرميت واذله او اهانوه دا وايله دک رزيدي دک سي په ضلال اهاميدک للاي حق بیاو پروپاګندې لو د کنټنا لو اوی لري بازه کبې لري بس امه پیښته داسمنو رو اوواز پیغامبر وګورئ علي صلوا الله شر مکن له کومې نو ما کرام ما ترسم کړه بابا ترستان مبي مامو چې ترسن مبي ترې کوم مامو stai دنازه داد اندري با سي مرزین بودا کوي بلې همو دمرین او مسیری هم معنا او سيره دوه ورځ معنا اې با شه اگر وایې توس د مرز زاره د مرز د حقا ذلي دمري دارو اي بوو كاختي قسام بكلي مرضن حقا مرضن حقا هرواو هر بوو شاي د هل لوكاتي د امري هل لوح شاي د امري هر بوو شاي د امري هذا تطبيقيكا لوكسينو كاختي دكينا ست طلبو انس ستلايد وتا لا سم مرضن لدي دا اي مرض مردن نيي كمرنا تو خو مرضلي باسترني لتا عتي خو غورنوي برازيلي وزليلي وكو ايتا كدجين دعو ابرو ابراهيم مسلمان خوشي مسلمان شتامکان بي كن عادتي خو ته هر موरोजه پنج فرض حرکت دعا دکاي دعا ابو براو خوشي مسلمان تبك هر له فلسطين هر له افغان سه هر له شيشان هر له بوتسك هر شونه هنا هر له سوريا هر له زيچانا ما مسلمان وبدايبتي ابران اللي زيچي ما لانبارو رمادي وتكريتو صلاح الدين وموصل كركوكو ديالو وبغدا اهلي سنه وجماعاه وضعيان اهل رزيلين واخر شد علو بك یچو نوځبکان لسشانې مأوودو االلغه أما بفل إمانه دعاءو االل ما بين فوټوګرافر بلا خواشريام بيخي خواشريام بيخي زمريږ استاد دعاءو لکه نوشبرن آمين برن آمين بلک خو پر روزګار مسلمانانو سردي قیتن رزګار یې نکاتو نو د زولکواله لا د رافيزان یا رب خدایا لدا لد پاره نو بناوزانه خمس فته پیروزکارين خدای نو ګور نو خاطري ګورې او عظمتي خود خو دا گورا بو ناو له دپاره نو کتی پیغمبر علی الصلاه والسلام دفرمې خو دا گورا هي الاسم الاعظم هر یشب ما حوال لوبخه ولا میدادت خو به خود زری ناو کتی یم بو ناو حوال لو مسلمانان اهل سنه و جماعه لو شارانا لانبار و صلاح الدین و لنی نوا و لکرکوک و لدیال لو بقاو له لیر سوماری دوک و هر خدا خو سریان بخی دجمناني الرزيل بكي حتى كان بكي لما يا نبي بيكي مكيان بكي يا رحمة الرحيمين خواهي اما اضعف فريمان اوان دمام بيو ذكره هاور لتوبهنين خداي قورا درقائي تو رحمتي تو نعمتي تو واسعة يا رحمة الرحيمين درقائي رحمتي خوتيان ليه بكيوا يا رحمة الرحيمين اوان فريتانين اوان در احتساب دكين رزيل دكين زليل دكين هاتك دكين خواهي بجواب ورا يا ارحم الراحمين للنصر يان بجوابنا خو اورا في زاميك بدجي اسلاما بدجي پیغمبرك عليه الصلاه والسلام بدجي داشي من داران رزقك دورا اهل النصر بيتم بدجي صحابه پیغمبرك عليه الله عنهم خواننا بكي بك يمك يا ارحم الراحمين لحر شونه سوريا بالعراق بالالعراق لباكستان للبنان هداي قوراء الرشي عم بكي وبيكي مكي عم بكي رسواي عم بكي اللهم أخل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اليهود والطغاة والبغاة وسائر المسجدين اللهم عودا بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين اللهم آت أنفسنا تقواها وذكيها انت خير من ذكاها انت وليها ومولاها اللهم انصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا اللهم افقهم ووحّد صفوفهم وألف بين قلوبهم واجعلهم يدا واحدة على عداك يا رب العالمين اللهم دمر عداك أعداء الدين اللهم زلزل الارض تحت اقدامهم واغني في الرعب في قلوبهم وفرق جمعهم شتت شملهم واخذهم اكثر عزيز مقتدر اللهم اننا جعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم ارينا فيهم ما اريت فرعون وهامان ونمرود وكل طاغوت متكبر جبار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 زا خیر خیرتان بنو سیتن لبردرگار راوستان هریا چه خیری هم پیدا که خواهد زا خیری بنو سیتن خواه خیرو پاداشت و عذر پاداشت یا مولایگ بداتوا اقیم الصلاح